Põhjusõdjaks on anna muhammadan havaduhu warasulu. Allahu ma salli halan muhammadin ja ala ärihuas havi. Huonan tavia ahum viesonin, kirajaum, middin, anna tag. Anngu sõdjaks on anna tag sirkipur anke kirin kaha. Deesine naahu on naagab ilavana ajada šanare min sura timud jädele. Allahu tavara kaota ان الذين ضطوا يعبدون الله ورسوله الله يا رسول كي سافرا كتبوا ولم لدليه فما كتب سيد لو لدليه الذين كون من قبلهم ملائكه كوريين وقد انزلنا وسود جميع الى ايات و الكافين الجذا آياتابك إلىهيد وحوس نط عذااب عدب أذ كس المين اوشر كقضوا إهستا يماارينون عذاب كاسوسناذا ييبأثهم الله إلى هي مخلوق صنا ج عندما علىائه أو فونبيهم الله أغو الرما بما و احصى الله الله وقوال اواخف بي وحي اضوامد سميه ونصو اضوامد نواخ الممنه اي سميه والله الله شهيد وان ا ترى ميهن وغي رسولك صبر ان الله الله يحلم كل بي هي في في السماوات الريال تقوسغ نادي وعماكي في الارض لو تقوسغ نادي ما يكون من نتوى ثلاثة صدح فقد مصقنا هذا إلا حال هو الله راضح مدك أفريئه يهيئه مهانه ولا خمسة ولا نتوى خمسة شان فقعي فقعيانا مصقنا هذا إلا حال هو الله سادس مدك اللي حييئه يهيئه مهانه ولا أدنى وعكيير من ذلك كان لصوشيه يهيئه مصقنا هذا Was wa bad namma sugnaada Allah ma le jko dadha ya ma. E naa kanunel Allah meeshay ku sugnaadaan Allahu le jiree soma yuna bihum Allah qu aaqiira uga warhana bimaa wi e airu ay sameeyee yamalqiiyaama marita qiyaamu uga war in Allah Allah bikulha wa إلهي وإنا سبحانه وتعالى ونوض ورنايا بدك إلهي يا رسول كي خلافه إلهي وإنا شرع لي سنه ديره وخر حلالي يبن يستا أما ويهي اوه ويهي حلالي أما ويهي اوه حرمي بن مايستا بدك أس ودنك يا آخرة دلي أيلي لعنها سيره اي او فوداي ستين اكانتا شرقيجا انا اراي وينا اقراش اوفوباي دونا قيمه او قاديدونا الى اي سبحان ان الله ورسوله الله يا رسول كي سقلافه الى يا رسول كي حدود اي اي عبديين حدودي على دين بكى الله يا رسولي ساخرافا كتبو كوبيتو ويل ندلي بودكاست بودكاست دلي ايعو سوماداي كما خريت سيدي لو دليي الذين قوم من قبلهم ايجهرتو كو سوماداي بكي سيدا سوكره شرح الاله او قلافاي او كهريو اماريو هره سيدي اللو دوليه أيها قناة اللو دوليه إلى وعيد سبحانه وقد أنزلنا وصدقنا آيات آيه آيات كبينات آق, آق, آق, آق, آق آيات معنى هذا واضح وصنديره كريم وقلافه كريم إلا قال فاجره ومكابره اسلوه ينمى هانه حق عن قف فهل وعيد وصدقنا حق أق ايات عط عط وقفوا واسكتوا ليكرهو دويا قال فاجره لكن مفهم ما فهمي كرامها اياتك الهي واضح يحكي معنوي وحا الله خلالين او واحديهم وحا الهي ما رواه وقد انزل وسود جنو الهي لايات ايرو ايات بينات عط وللكافرين غالبا وحا اسقنا د عذاب عذاب عذاب تو مهير اهنسته غالبا او اي خيمدين كوه اسكله ويناده شرع الله اني راعان او شرع الله واخفضت انت كافر كتغا كوا سو عذاب ما لي رانا عذابكاس اسقنا يبعثهم الله الى هي الضومد صبحينا جميعاً عندما نحاولاً في هذا المثال أولين وآخرين في الله يسموك هنا فينبيوهم الله وحوغوا وغنى مركوا صوراً بحيوه بما وحي عملوا أي سميين وحي أي سميين وأعمال آئله وإناء الشهرية أحصاه الله عملك أي عدومة وصميين الله وقوضي وحي الله وحي عدومة وصميين الله علمي وقوضي wa khiflihi ma allah wa nasu adumadi samayna wa illuhi o dunuti ay samayye maba ogabe wallahu allah shahidun wa ana darana yu'arki ala kulli wa huwa alba wa ka qarsu laysa jinin adumala ya khmashudabe alam tara rasulka suban allah يعلم إنه أبيه ماكي في السماوات إلى اليال ككسر ناضي وماكي في الأرض ككسر ناضي وحكستو السماوات ككسر نيوحبو ككسر الله إنه ضال عنه أرك يسوم أبي ما يكون مسر ناضي إله إلمه سب الله نديسة أيونا عدين إله إله ما يكون مسر ناضي من نجوة ثلاثة صدق فقط waqa wadakiri si hoose wax iskuugu sheegan dadkaas wafaqay anaw we sheurayaan ama wa koodayaan macnaha dad oo si gaar ah hoos wax iskuugu sheegayay we faq koodid sheuriga wafaq si garanta mel u baxay war ay doonayaan inaan dadka kale ogaan hoos iskuugu sheegayay waxa soo qala wa daalana we ogi ma yakunu إلا اله هو الله رابح المكافات وهي ما هن سكتي ودوه waxay isku sheegayaan waxay ku tala galan dadka kale inaysan ogaan waxa ay isku sheegayaan dad kale hadbaysan ogeeyeen Allah uu uubi wa arka wa maqla wa ujeeda wa daalana ilay ku koba ila uu wala khamsatin wala natwa khamsatin shan إلا حال هو الله سادسو مكلخيه وهو ما هني بيشنتامل إظلاق صلطان أيرادان أن نغ وأن ويسكو شيقن أن داتكلوغي حدان دات الله والغي شنتو وها يسكو شيقيان وا مقلا واركا و نضال حنا اوي في عينك كوبه ولا سي ذلك أي ذلك المتكوف kan la soo sheegay wax ka hooseeyo sagix kay oo laba ma jireen wala afara wax ka badan ma jireen oo wax weeyan shan ka badan oo toddoba iyo lix iyo ah illa hal uu waa allah ma aan le jirkoodu u yahay maahana ayna ma kaanu mel allah ne sheeku suugnaa wa ayagu isle hoos wax u qarsada allah yaa le ogyay wana ka ogalbanaya wa u jeeda wa daalana wa maqla ilaa wahuu yen le wa maqla su ku qoolay marka wax ka ولما المؤمنين بما ساسوا فكرو ما يظنونه عسى الى يريد وهو معهم الله يا اولي الخير وحوين بلمه يقول الخير الى بيتيس قدومته خل عالم مسلمين تكلموا مفصلين هذا عالم سواء وحين اساس يريد سيده بالقران كقفكه وحو معنيسه كفهموا وح ابو وين سابقا و لاحقا ما يقول لك في القرآن هو السابق و لاحقا يعني هذا هو محاقا محاقا القرآن يتساق لك في هذا المسؤول الآيات علميه يتساق لك ألم ترمينا نقول أن الله الله يعلم أنه ما في السماوات والأرض محاقا و هو معهم أين ما كان ثم ينبه و هو شيء bimaaki amru ay samayeyo maal qiyaamadii u sheega maxayra inallaah baa kulli shayna kali wuxuu baa alla ilmi ku koobay aaynta hayku maatay اينا ما كانوا مل الله مشي كصناده اي مبالئ عليه الله وظهرنا وارك و امد على عنيه كلامهم هذا الكود مقلا وسرهم سرتودو مقلا ولت وان فكر كود كوده ايو مقلا والرسول هو له ملائكتي سنه ايضا ايده انتو جيرتو ما ذلك وقال لك على الجيركيس تكتب وان قرئ ملائكتينا وهي ما يتناجوا به وحا اي كو فقهين اما اي كووديان اما اي كو شورين ما ا املي الله بي عليه اوغالك يس ايييو جير الله او ديي هي املى افتينا قري وصدقه المقلك يس ايييو جيرتو لو هداك مقلا كما قالت تعالى سدي الله يري الم يعلم ميسن مي ان الله الله يعلموا سرهم سرتوده يوانتوان فقوده وان الله الله ما علام الحيوبي غيبيا كمته اورل باركلو يحيى وحي لمتى وقال الى وحي ام يحسبون الجالدم وحي ام ليريا اننا ان لا نسمع كنا من مقلان سرهم وحي قرسانيا يوانتوان فقوده بلا وما والحال ان ابنه رسولنا ملاعبتين منه يكتبون اي قرية اللي داي اكتبت ملاعبتين هو الوالبتشو بتاوه الى ايه وحيري حافظكم اياد الله لا بأس اياداتنا اللي, اللي ما هذا سلاسة راد حكى روحه غير واحد مت وحكبه ماهن هالعلم ايه عالم ايه اقول ايه الله المسلمين انت انت روحه الشيء الاجماعة إن لغو إجماعه ولمضو كوكور ميم على أن المرادة معنى لو رجل بهذه الآية آياتاً معئة علمه إلهي علمه يسئلو لجره إليه تعالى الله واصر إياه ولا شك ولا شك ينكو مجره إليه ساس معنوه يأي الله أدو لجره علمه ولا شك ولا شك ينكو مجره في إرادة ذلك معنى هسئلو جيدو ولكن سلم حدثنا مقل كيسو ايضا نقشه مع علمي ايضا اوبال كيسو جيرو بهن اداماد او اغيه محيد به قاخو سمحينا اسلو حدثنا مقل كووباي و باسو ارقيسو نهفد فيه وكفلي او واخ كاستو واخا واخ ليسك اادي كاري ما جيرو وحول بو اركاه هو الله سبحانه وتعالى مطلع و ضالعنا على خلق المخلوقي لا يقيب كما قرسونا الله من أمورهم الدومة النموذ حاب كميديهي شيء هر شيء كما قرسونا ثم قال تعالى اللوحوهي سيما الوبر آيات دون علمي كهد ليه ثم ينبيوهم الله وأدورنا ما الدومة بما وحي عملو أي سنيين يوم القيامة المالين تقياموه أدورنا إن الله الله بكل شيء وقت صبع عليه الوامد وقال بوان حلمكو كوبك وقال الإمام أحمد وحوهي نرمض حيءه فصيراً وقال الإمام احمد وحوهي افتتح إله وحوكو بالله وضي الآية بالعلم واختتمها آيادنا وحو ألاكو قاتم بالعلم مارك إلهي لا أديه آياد المعني هذا أهل السنة إنه أهل البلع وحياله أي أدعو كالدوائه نقف والبعض الفهم كراوحا كمتع أهل السنة والجماعة قرآن كإي سنة سيدا اللفذ لك بالله السوال نقلي معنى هو در وإلوه السوال نقلي قرآن كإي سيدا أيق أي قلم موقع تخمف الصرام أهل السنة والجماعة إنسيدي النبق أفصيري صلى الله عليه وسلم Sidi aavadu ufermeet, ila jääga naabu kubay, sidis aavadu ufermeet, teed ialka, aavadas aadadudusid ufermeet, samuti kaarmi, on naabikemus, on allah, on naabikemus, on allah, on allah, on allah, on allah, on allah, on allah, on allah, on allah, on allah, on allah, on allah, waxaa ku xiga qarniga ku xiga waxaa ku qarniga ku xiga kadibna uu nabiga tilmaamay sallallahu alayhi wasallam inay iimaanka ay noqoto sharbada oo shartu aq wa muqaddah waxay ahlus sunna warta muhammad ammaanay sallallahu alayhi wasallam sidii nabigu fasirey sidii saxaabadu u sinai atba'u tabi'in fahmin saqu lafa siyas wa haqira asan ahl bid'ah jahmiyyah mu'tazilah maturidiyyah ash'ariyyah kull khawalikta an qadri kull waq'i nafsi ayyaka sidudu aqeedah lu kumad san kitab yusma wa al bashariyyah ayy wahdiyan sittasa yaddiyan aqeedah mark la jogu inna aqli kub san taqeedah wa kutubahu yurur marar bala nawashar xana iyo ana ka afaynno saw ma jeedid marka maadaama aysan kitaab iyo sunna ku isnaayn aqeedo ama dadka amaada mararka galay kuma xaqiijiraan sidee ceed ku tulo waxa ku tala misaal badan oo kan amr yan laga agsheeg haba iradan waxan hayo dalil haday ayad soo qaatan ama ay hadii soo qaatan tafsiirta kull mar ma aqbalayaan sida ayaga xaqiiqadada faasifkay ku ciiddo qolam muqta u fasireya ayad yahay hadii saasi u fasireya wa nuxdada ugu muhiimsan ee tafki haddora uu ku kala fahmi karo ahl sunna iyo اي اي كتاب كي سنروا فهمي ذاتنا عرقتي دور الدين كي فصيريا احنا ان انتو سألين اللباء آيادو ان ان انتو سألين شهمية شهمية ايوه ايرادان اللهم موجود في كل مكان اللهم الكسوكسوه فاش ايرادان اعمدوا مركا دي ويديا ايرادان دليل كان لباء آيادو وعضو عن سنو الشيخان وعقمد الله طوكي سسورة الانعام اله او يري وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تخبئون وحلمت وهو الذي في السماء اله و في الارض اله فاصف ايضا هل يكون فصيريا الله ادلك نقس ونقرر تصالح أي مدى صدا سعيره وعديني وعد كأخر رضا دا آيادة سورة الأن آمين حدا أقلني مارك حافظ من كثير الفصيرين غريب اختلف مفسر هذه الآية آيادة أسئل مدى فصيرين واسكو قلافين على أقوال مو قولي اسكو يكون فصيرين بعد الاتفاق على تخضيئة قول الجهمية الأول القائلين بأنه تعالى عن قولهم إنو كبير في كل مكان وعلى المركي هو رأي ومضو وحي سكوا فقين قولك الجهمية إنو قلب يليه قولك الجهمية أي آيات تكون فاصران قولك هرأي ونهج تكون فاصرين كواس الله يليه بانه في كل مكان تعالى الله عن قولهم اروا كبيرا الا ما ول بو سوى اليه ارهي وكان مستهي وركودس وركن مستهيه كان مستهنا و وركس الريا حيث حملوا الايه على ذلك خاصه اين الايه المعنيده كفسره او وحيرين ايرب يابو ول بو سوى مركه كاس ظلمه وحيسوا فقهن انه قاضيه هي كذبوا هير فاصح انهو المتو الله في السماوات وفي الارض اقوا شكل يتو سطح راهو قال مر اهل سموه كون فصيرين قوق اوصح سن و هو يهي وهو الله في السماوات وفي الارض معني هذا واحد تي الله ومك سمد لغو عابدوا كل لغو عابدوا سماوات اله حق كما تشري الله اله حقا بوكر اله ولو حق كما تشري الله اله حقا ايضا وهو الذي في الصماء إله وفي الأرض إله نواصف إله ومدك ملك اللي عبر العرقنا اللي عبر آياتك هلا وكهمية ذو أي وعوة ينهيغ ذا أوليحيان أي تحريفيان ملك الفصيريان وعوة كمتعة آيات هذا الدعاوة عنك ابنه آيات سورة المجادلة إلا هو معهم أينما كانوا وآيات ذا آيات ذو وحي فسرنا آياته اللي هي الى اذا تديس ادمه كدحيت اياده العلماء المسلمين توه نقدين هل توصلان كو سوقال يغون نقدين كتاب قيمها بالان اطف اربعه كمار ماو سن على الجهبيه taanka jehmeyada ku rudiyay oo diinka la aad ugu difaaci wuxuu yiri akunikaashi ilaahay ya korciirama go ka soo ahadlay ayayadki ya hadis tii aqwaashi sirta ka keenay oo wuxuu yiri mid qarsana ya zindaqah sandaqadu مر كاة صحيح آيات دي وحبت دانا اهد ماه اوه آيات دان اوه اوه أو إلا هو معاهم اين محكانه مر كاة صحيح اريو يريو انا رحمد المسلمين تو وحا يكون فصيرين إلى هاي علم جيسو عدوما دك لك لك لك سا صحيح اريو مر كاة صحيح سيدي اريد ان فيريد تفسير قلو من تفسير الولماء انما احتجنا بكتاب الله فات بكتاب الله اعلن تفسير علوم النغداي نغرا تفسير علوم ها كتاب الله كانو اياتان كانو ايات كانو ان اياتان معنيهدو هي علمي ايات كانو اماو اياتان wa amir yuri hada ladhi ihtakken tu bihi huwa haqq wa khaat akhrih wa haqq wa ayat qur'an kama qala allah azwujilla wa haqqi wa bihana naqulu la ayadara wa amisa ma ilmi الله ما ارسلوه كسريا معناها صانق انه هو وغير غير انكم جهلتوا معناها لكن جهلي اذنك واحد كان جهل مقطين ايده المعنى هيدا فضلتم ان صوا السبيري وضغيتوا مسير مستقيم واغفلتم فاتحتها وخاتمتها آيات باللوديد وايلوديد اخر ماشا كده يا جماعه وائلوديد بحثا سبب التنهي لكم ماشي مصيبه منك هجمعها ايات باللود غفيري اه ايات و هويري اله و لنا وعقوب باللوداي اكو فور فورتي علم و هويري الله عز وجل وَخَطَمَهَا بِهِ مع هذا آيات الإلمي كهذا ليضو. الله علمي يكفر فرط ألم ترع أن الله يعلمه ما في الصماوات وما في الأرض آيات الإلمي يعلق قطمي إن الله بكل شيء عليه آه. أول كيء آخر كيبة وإن لو ذاين بحدد وإن كتين هل تملك؟ برك يسوه ففي هذا معناها اول كان ان اله علمكم باللعابي اخر كان علمكم قط في ففي هذا معناها دليل دليل على انه اراد ان الله اجد ايه لو جهده مركله يهي هو معهم اينما كانوا مركله ليه انه اجده العلم انه في بهم الضوء ماذا يؤبيهي و بأعمالهم أعمال شهره و أبيهي لا معنوهم معهم أنه الله نفس إذا في كل مكان إنه ملك استكتو سوئيهي معهم الضوء ماذا يقوله كما زعمتم صدعات تحميل الكؤن دائرتين معهم فهذه حجة تنبالغة tan waxu jaxel baa law aqalto ma qara lahayd waxu jaxel baa ayba waxa aybd aan to channo in ilaahi adomada marka ku marka aad arag waxa la raad ماشكو مشكوله حقك الى تلا برات الدين قالو مشكور سقى برات سقى تطك تلا برات مركو حضراتها اللي تشهيو واللي باقي يا كارطي وافهمي ها كانوا واه سنني وافهمي مركا دك لوما مشكوله دينك على لوما مشكوله انات برات قال تعالى الله ان الذين الله ورسوله الله يا رسول كي كما قتب سيدي الله الدولي الذين ضقوا من قبلهم أيها كهولي والله يا رسول كي وقد أنزلنا واسوب ديشنو إلهي لآيات آيادو آيادوه بينات عبعب ولل كافرين قالوا حاوسو نعضي حداد حداد كو مهير إهاني سو شرفت كتابا قالوا باس ايكمي ديه كوه الدينة Ja särgi, egi, egi, särgi, egi, paa sifudut uget tegi. Ja uma marina, egi, egi, Allahu, sob, vihina, abdomana, tsani, anda manħa, egi. Paa fa' juuna, Allahu, ugawa, rama, bima, għamilu, vihi, ajasamehi. Ah, sahu, Allahu, ka, ajavad, ma li, anal, abdomana amal ki ay samay ya allahu ilmi yuqawwi wa khafif Mana mar'al man illahu ya allahu wa Wama ya khma illahu wa ma kana rabbuka nasiya wa nasu adam bi amal ki samir wa illahu o ma anta sharwihi an samayni dambi a mahsusun inta wa arin musiba والله الله شهيد وما مبطل عنا على, على كل شيء وهو البابا الم ترى نبي سبحانه ميهد نغي ان الله الله يعلم امر ابيك كوي ما كيف السماء تلك قصغ نادي وما كيف الارض تلك ما يقوم منك يا ثلاثه صدق فقع فقع يا مرصغ معره صدق فقع صدق إِلَّا هُوَ عَالَ اللَّهُ رابعهم متك أفر كو أقول يهي ماهاني ولا خمسة شانفقوا من المسطور نهادو إِلَّا عَالَ هُوَ اللَّهُ سادسوا متك اللحين يقول يهي ماهاني ولا أدنى من ذلك كاسل صوشي قيم متكير مسطور نهادو وصدح كيير الله بأه ولا أكثر متكبغن وشانكبغن مسطور نهادو إِلَّا آل هو الله مَعْهُمْ ما لَيْشِرْكُرْدَوْيَهِ مَاحَانِ اينما كانوا ميال الله ميشي كُسُّغْنَادا اينما كانوا ميال الله ميشي كُسُّغْنَادا الله هو اللي تشير بإلمه يكُلَي تشير ثُم يُنَبِّيوهُم الله أبدو ما دهوا أغوهما هو, هو أشيدي دونا بما وحي عمله أيسانيين يوم القيامة ما لنتا قيامه أغوه ان الله الله بكل شيء وهو البار عليم ومدرك الغفار الم ترى مياه لدغين نبع سبرا الى الذي نكون هو انطى مياضان اراك نبع سبرا الى الذي نكون عن النت وافقا ثم يحودون كذبنا اولانا لما كن هو عن لا غيري او ويتنا چون بالإثم الدنبك فقية والعدوان حد جذبك فقية الرسول رسولك إلا عاصيك فقية وإذا جاءوك مركئكوه ما دامنا حيوك وحيكو السلاميا بما شيء شيء صلى الله يحييك به الله الله وسنكو السلام ويقولون وحيليه في أنفسهم فيها لك وإذا بحدي وإذا لو لا يؤذبن لو لا يؤذبن الله الله من عذابه بما كي سببت يسمى عذابه نقول عن الله ما هي أي إن كان النبي بمحمد نبي يا هي وعنك أسعى إنه ما قال لنا عذابه قال تعالى إله الحذير حسبهم يهود دمتك كنفرانه جهنم وارمارت الجهنم يصلونها حالاء قليان جهنم فبئصة وحاهم هذا المصير من الله لطول الله هذا والجهنم يا أيها الذين ضدك آمنوا حقكم أينا إذا تناجيتم مركعة فقيدان فلا تتناجوها كفقننا بالإثم الدنبي والعدوان حدقودك ومعصيه الرسول رسولك الا تنسيه فقط بالبر طاعا ما انتي وتقوى فيما انتي ترتدي وتق الله الله الذي الله تقشرون لا ينسوش لنا الى حقي سلي ينسوش لنا انما وحكل ما النجوى فقط من الشيطان الشيطان حديثه كهذا ليحزنه ان مروك ان مروك اللي ايونا اوه هاضي الذين ضدك امنوا حقركم ايين وليس شهدانكنا معهم بضار مهم مؤمنين تمت قدمي الشيء عن شيء الا بإذن الله الهي الادة بسي الدوري سيساو معهنه وعلى الله اللي كركي سوء قليئة فليتوكل المؤمنون مؤمنين تو هتنصرتين. ما قالوا المدينه النبي صلى الله عليه وسلم وحل دغنا اليهود اه وهشيش اي ورا جالين يهود اس اي منافقين ايغا خصم وبو قالا فاحه اي وحي سمي جيرين بدكم المؤمنين تماك سو ماريا ميلها اي, اي فديان سي اي المؤمنين تقو ارغخيان افك اسكمديه افرافر يسضح صحه او قوف يموم ان كمار قوصليه مالها بيت وتصنيع و يقدروا رما مكيكو سمير ما كاسا و دمروا ما يخليه حي مركم واشقد اليهود يا منافقين سبحانه ارن ترى مياض ارقنا ila ladina ku nuu laga reebay xannad wa faqa inay koodaan ama shuuran oo ay xamaan ku tashawngu kuma yooduna kadibna kulaaban aan limaqii nuu laga reebay in hadiise oo way tanay choon ku faqaya bil ism dambi dambi ga waqaf فكل الذي لو دخل باء فكل الخيانه ددك سيدي ديبات لو غارسيلها سواء النبي لا خلاف ساس قوريان ويلا تاو كمريكا ايكو بما شيء شيء لم يحييك الله لم يحييك به الله الله سنكو سلامين لا رحم او ويل له اللي متك وبو ورحمه الله وبركاته صدق ناس جمله لا غره متواقف غاصه كرت وانا كبدي كرد ايغو وحي يران يهود هذا القصر ده حابس ما يحيق له شيئ ده المركب صلوات الله والسلام على النبي سوكلا كاسنا اسعاني هذا الخمر دووان او ان اديه او هو wa hay ku dawaqayan wa hay tahay asamu sam kuna wamu asamu aleike marka sida hadiska ee imam muslim yaqiqi say wariyeen nabiga sallallahu alayhi wasallam ayba aisha lechopim soo galay yahudi marka ay waxay raadayna azam aleike ya waqas ah hadal qarinayo hoos gudis markasa waxay ku tiri waxayriikumus samu milkurkiina allah ya ah wa fi riyatin alaykumus samu wa dhim wa laama waxayri moot allah duushina yeelo fanaan allah yeelo xamnadna ku dhax markasa nabiga muhammad sallallahu alayhi wasallam ya aisha allah lahayu xibul fakhsha إلهي ما شاء الله عمان تقف الى باب عبو الطير امامو الله ما حوتين مار كان سايتري مركاينا دين اسال عليك انا عيطت انا قال لي وعليكم اديك دوشينا الله يرويح الشكت اصل حتى هل يقعد لبناه المقصد مركب وان نوعز مركب ما عشد حاله جايتين حبل وعيله لدشه اما حبار اما امام لكن قفو في الفهم ان غلوصر بيبه هو الشقة داء هو الشقة اليهود شقة دوه الشقة اليهود اللي دا قفو كأن اتكلم هذا شو حبل وقعد كدورة يده لكن هذا العادي اتكتجه هذا العادي اتكتجه دا عندما يتحدث عن مركاثة ببنى حسكا قسل يهودات علمي يهودات صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فير مركاث مركاثة يؤيجي مركاث الشيطان ومشيكي غارب فير مركاثة يوحيليه وعطي الله لهو عن نبيه إلهي مانا عذاب وواكا صلى الله عليه وسلم واناكا اوحس في لي نيني فير بل ديفرنت قلب عذاب مصيبه ينخدعون إليه دوح هذا المعنى بيسكحي الكرة إليه أهل السبحان ويقول نوح إليه في أنفسهم في أنفسهم مركب محال الله بودر حديله يقول ونواق اللامقل نواقنا اللامقل ما حاصل لي في أنفسهم وإلا فهمه قو كما أنت وحل رجدا وحاصل الشيئي وأنه يقول نواقل ويقول نوح إليه يهود في أنفسهم في يالك لو لا يعذبنا الله اللهم نقول عذابه بما هذا الذي نقول عنه بما هذا الذي سببت نقول عنه أي إن كان النبي حدوه النبي هذا القاسع أنه حصوه وأنه حصوه جليده يعني أنه يسكوه قصلاً مع إلهي نقول عذاب قال تعالى إله إلي حصوله عذاب إليك رمنا روح سوبيلاً أصبهم مدى كفرانو جهنم والنار تجهنما يصلونها حالا أي جلياني كفرانتا فبئس وحاكماداي المصير من الله أحاد والجهنمي قال تعالى إلهي إلهي وإنه مرك مركو ده يهود قرآن كانوا حكمت سيدة أغاو تفكو حالوها دي اكر تدوسن دين التي تجيسين سيدة يهود يسكاكات بقمو وونا مسلم اسكاكتو بادي لكن قد قران كدبيست سد قرخده حق يا الله هو نبراي طريقه اليهود حتى ما يمكن رغبه غبصن غير المؤمنين تبنيها وتليه هي والله كان هذا العادي المده همان أبليك إذ كأيرالية ما كأتفق إذانا شعور إذانا هأتشى منه وحمان. إن الإلهي عاصدان أقول تشى منه إن الطفل مسلم وحيشان أقول تشى منه إن الرسول كأاصدان أقول تشى منه هذا تشيضان دعاء إلهي أن سمعينه همان تخلقه سبحانه يا أيها الذين ضدك آمنوا حقاكم أيها الله إذا تنجيتم مركعة كود إذا نفق أيضا فلا تتنجوها كود منه بالإسم الدنبي والعدوان حدوده ومعصية الرسول الرسول كالعاسين تس انتصولي فتلك أكاكيد ريلا والفليا صدح راس إنو الغوهية إنكال حد ديل الغوهية كعرق يعني ناركو لسو دي كعرق صدح لازل. بالاسم واحد طه ودنبي قف كيه الله كدخيه او ان ادوما كار وخوييري زنا هوه تشان ان القمر اللي حدا قاب العول قيرا لوه تشان ودنبي اوقف ربك عاصني ا لوه تشان هاكا قيبك كو واميت وير ادواني حجدو حجنها تشان حجدو إن تطلعت باخ إن تطلخيار إن تطلظ ظلميو إن ددعاية لو سبي ددعاية و غفرو لا سمعه دد لا ديرو حقا قيد شكاس وا شقش اي وديت اسكا يراق صفت ومعصيه الرسول هبو رسولك صلى الله عليه وسلم سر او كعد لي على هذا وقت خلاف سنن لا شقايو رسولك صدح لها الشركة استقرأ للصفيرية هذا يقول إلا وغيري سبحانه وتناجو في الفقه من المدينة كيف وليك على الأمر هذا المفير وتناجو فتح مكوبة وشورة بالبرر باعة السميتة والتقوى جنانتكورتة جديد مالكبرر يباعة مثل الشيخ لما تقول اسكوليتك لكن لماذا يفعل ذلك؟ بالربو وفعل ضاعات تقوضنا وترك المعاسي واتقو الله الله كبقى الذي قال له كبقى تبشرون الله صورة الله الذي هرقيت دوره كبقى شوق أو فقه أو تشقه كيف تلقيه كفير كفير إنما وحكا لماهن أن نجوى أن نجوى مِت كَمَا دِينَه وَمِت كِنَ لَكَ خَيْرَ أَهَا بِالِإِثْمِ وَالِادْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ فِيرِي مَا حَنَنْتُ وَأُطِعَ إنما وحكا لما هي أنت وكوذي ومعرفة ومحبودة والأهديات أي المحبودة التي هي التناجي بالإسم والإدوان ومعصية الرسول نتعسيس كإيراني إنما وحكا لما هي أنت وكوذي اللي نكرر من الشيطان الشيطان التي سيكاها الشيطان ضد الشيطانة وقرهية حقا الشيطانكي كآهاط ليحزونها إنو الملوغجري يدكتينين وآهاطي اللذين بك عاملوا حقا فميين شا إنو ضد المؤمنين الملوغجري او نباتل الجارسيو او نبتو ده امامالكو ده وحد جلبو اناسي الله عرقكي حيوو صاسو كهربا إله ورحميه وليس بدار مهم الشيطانكو متى مؤمنين تقليبا كبلي بياماهم شيئا مكره الهي ويناء ومؤمنين تكون كافية هذه المؤمنين, المؤمنين تتصنعها وإن تصبروا وتتقووا لا يضركم كيدهم شيئا هذا يمكن السرطان حقا كبه تتعلم من كتنا الله نكبه مكره أي مليئة يقول له وحده الكلمة, الكلمة ين. الله يكون كافية وين تلحسنا الله ونعمره كيه إلا وحي وليس شيطانكم معهم بالضار المؤمنين ثابت كتب يا شيئا شيء إلا بإذن الله إلا بإرادة إلا الله الذي في السماء لله دوره وكو صنيدا وعلى الله ان كل شيء سوى كريم فليكن كريم المؤمنون ترى سخته وققموا منك مرت قال اشري قال هيكه اشري شيا دين اوضادك المؤمنين تعد ضلمين عياء الشرعين والغوت الشمعيين والشورين وإذا الله ونعمه كيف خلاص اقوموا في نظر حصبي الله كلمة ده اسويه ماكا قالت كبيره حيوان دباطيه كلمات ده السيارة حاطبا ايضاكتها ماكو الصرحة مايس ارتكبها؟ اذا عادت فلطيت جار ماشي عاصي يكون شرطي وحي بناها يدي مصر كلمات دو اي اقف الله خاص طبعا الله وكان كشراي وحالها قف كان وحالها الله حسبنا الله كلمه دا يسوي مراه لما اما ابيك قره اما مسلمين تغدان نقطه عدوا ما كمليغي كلمته يسوي الله ونوك حسبنا الله ونوك إلا يقول فيني ابو قل لك هل سوف مكان في عقلك ما لما دونك سوف فينا قال تعالى يا رجل ارا تر ميان اراك نبيا صبرا ارا تر علميه تن لكن باصريا وفصيرا اه هاي بك يا اخي بابا ارا تر ميان اراك نبيا صبرا اير الذين فيه لا سوف يعدون كثير من الله لماذا الشيخ الذي أعطى الله ويتناجعون كفتايا بالإسم الدم والعدوان حدوده ومعصية الرسول الرسول كالعاسم تيسا وإذا جاءوك مركع كوي مادان حيوك كو وحي كبو السلام لماذا الشيخ الشيخ أصول الله يحييك به الله الله سكبو السلام ويقولون وحي فيه أنفسي نفيال كده ده يريكله وقرصانيه لو لا يؤذبون الله الله من عذابه بما؟ دم بسببتي يسمع عذابه بما؟ دم بجي سببتي عذابه نقوله أنت حيث له أي إن كان النبي هدون الحناق لديه إليه انغالبه ما إله من عذابه قالت علينا وهو يري حسبهم غالبا مدى كفرانه جهنم وامارت الجهنم يصلونها حالا اي جلياً جهنم اي كفران فبيصة وحاق ما هذا او باسي بلا المصير من اللهم نقضوه ويالجهنمه يا أيها الذين ذكروا امروا حقاً ظنينه إذا تنجيتم مكة فلا تتنجوها فقننة بالاسم الدنب هاكو فقننة والعدوان حدود ابن هاكو ومعصية الرسول رسول كالعاسي انت سنقفق لنا وتنجوى القفق بالبر الضاعس من انت والتقوى في منك وارتجد يدي الله الله كالبغة الذي الله تخشرونا الذي ينسوه شرين إليه عجيسا إنما وكلم معهم النجوى فقد ذي لينك قد بي وعيداً بي يحدوده يا رسول العاصيين وضفقه من الشيطان الشيطان كعجيسي كأهاتي ليحسون الذين دكئين المرقجر يددتينين أهاتي آمنوا حقرهم إياك وليس بضار بهم وليس شيطان كنا معهن بضار بهم مؤمنين تمت كببي كببي شيئا شيئ إلا بإذن الله إلا بإرادة الله الله إنه ضار بمكان ومومي كسيوه وعلى الله ان كركي سو كلي اه لا على طيب اكر ميه فليتوكل المؤمنون مؤمنين تو حتصك مساله مهمه ابي حكر ط انك ان الله وحده لا حديث كالبخاري ومسلم حديث امام احمد صدق وفطات ورا سقطان لقد كمت الى ان قضينا كل 11 شهرا حارقا تنوي قد نص افصحنا قد هذا فيه اصابه وتشميها وحراره ومعكسه بك تشاي سيدي لو ولا سدي على وجهك واك يا حجار اولدي هذا خوف كان في ما بعرف شو بدي ارحان لك انا بعيش اسقف فيكم ودي لباكل ممنوع النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا يتناقص معاني دون صاحبهما صدق مفداته لو ييس الشوري تفكر كسوكي الا باذن من اسقف صاحما دو اسوي انا وخطط لي كبر عطله اه اني قص حديقتي واوبنا محل ديده فان ذلك يهزمه نبينا صلى الله عليه وسلم فقف قف مسلم الا من گجريا وحار محل مقت صدحاتهم لركم اللغه الغار هتقان لهجه دي غارك كما و مبد حديثه لا أقرأ. فإن ذلك يُعزِلُك لكن هذا يبدأ بالنسبة لأنه لا يستطيع حاليا كثيرا كثيرا قفناك جاء ربي في السماء لذلك أبري أفرأتي لا لا يستطيع فتح هذا يسأل تصدحته أدوري جانينة شمتان ولكن من أفرأت أنت لا تقدموا لكم من أفرأت أنك قال تعالى الى روحيري يا ايها الذين بقامر حقر همير الى قيل لكم مركلين كن يريدوا تفسحوا واسعيه في المجالس مكان فضيالكم ففسحوا واسعيه يفسح الله لكم الله هي واسعيه في رحمتي في الدنيا والاخره واذا قيل مركلين كن الى الجهاد الى الخيرات اوكا عمركا لنيرادو فايشسو قرنقضا يرفع الله الهيها قرنقضا الذين بقى آمنوا حقروا مئيين مينكم دينك حالين كمدينين والذين بقى الهيها قرنقضا اوطو العلم علمي غلسي درجات درجوين والله الله بما تعملون وحد سمعين ايدان خبير ومتقفوا حقوقا بعد كامل مسلمين تاميل حتى يفضل يا او قف ان تقف تاجي ومشي فرسو ما بنانا تابع نيل فدية واو تمي ستأذي ها مشي اسكا ما بنانا الله عليه وسلم الله يقيم وجروب وجوله من مجلسه فيجلسه في قف يتاجين قف كدبنا مشي سيو فرسانه ما حال السمينه قوقي واريي وائل. نيس بيشو نواديو حلا ولكن تفسحوا وتوسعوا سوا خيس الدركه ما مبني ساسا لها ميرها خيراتك اي دينتك لو دغيسره ميرها مسي ديلوتكنا ميرها واخا لو و اي مركم بالي يا ميرسييه ساسا رابا ايا كنا سافه كامل يا ايه الذين ضق امر وحقر من ينه اذا قيل لكم مركل انكم يرا تفسخوا واسعيه في المجالس ما لها للفريسان fi دواعد قفكم البنيه fa ahma diis wa ila qila perkelle yiredo unsu u al يرفع الله الله كوري إليه الذين ضكى آمن وحقر دنيه منكم الذين كعالين كبديهم برؤوا آلاً والذين ضكين إليها كوري إليه وعطوا العلم وعلمي على هذه الدرجات ضكى المؤمنين تا إلهي وكسرنا لنا ضكى المؤمنين تا أهلا المؤمنين تا عمد أهلا وعا إلهي كسرنا لنا ضكى علمي جا شرحيك وعا قرآن كي يسو نبي وحكيك هو سكرت على الأقالة مالك والذين على الوعد من بعد عدف الخاص على العام الذين آمنوا وعام يقولوا ليس يعملوا كل مؤمنين إليها كل أقالة المؤمنين وحوكسة آمنين هكسة رأيان قال قال يا مسلم عصمان وابده وكفري وقال لك سهر جيدتوه وقال, وقال لك خلافتوه مالك مؤمنين تقال لكسة رأيان هؤلاء العلمية هم مؤمنين تانا مؤمنين تانا علمية أقونا الله كسرمانا يرفع الله الله كورياله الذين ضدك آمنوا وحقركم أيام منكم دينك حالي لكم ديه والذين ضدكين إلهيها كورياله وطلعهم علميها اللسي درجات درجوينها كورياله والله الله بما تعملنا واحد سمين أيضا خبيره ومدحبه مسائي بس لذلك كورياله ومدحبه ضد مال فرد يقف ان تروي مالو ماشي كتاجي اصابه فريسة ومالبناعه تاجي طلبه يبني معنا ايضا انا بطوصلت على ايجاك عماشي حرامي ما اضمه ايجاك حلق انك افترين وكو حرمينا انا الوالد ميمو كو حرمينا اما اولو مانيو كو حرمي اصابه كو استاده ماشي عطل لقنت وحا سلابا انتاقوا كرتوها كو استاده وحاوان وحاق الشوسين طلبوا قاطل وحاق الساف طلبوا قاطل بعد ما فتح الشوتي ذاك قاده تاع حقيسه ادون تصيف قاعده كقفه ظلم لكن ارون بعضه الله ما ماامن كرستاج حتى شيء قف مسنورالك على ملك تاع الفرصو حق لكن امرك كانت عصته حرام مسارك المحافظ قال كانوا بهاذ قصبرك ويمانا إلا إسكالوس اللي هو قدر يقف هل علنه واسكو قرافان وميري قار وحيرا دين والأقلي معايا ليساعد من العاد مركو يمث مانو حيرا قوموا إلى سيدكم سيدك إنه أول إسكالك تل ليساعد يا دابد وصامع لغسل لك إلو مالك على نواد حديث عن أبو صحراري. ونقول يقول من أحب أن يتمثل أنه بجار قياما فليتبوأ مقعده من الله بالحديث يا صديقي وحديث صحيح وإمام ابن داود ورئي نبي محي رسول الله عليه وسلم عن طبك شعلا بارك ورئي أستغع هذا الذي لا يستغع يقول مكة الدنيب ماتوا من القبض يا صلى الله متكبر قفر متكبر كانت كماذا ما دوره اسكك بركلو كبير ا توكو كجرا جنابه ما دو توكو الله عليه وسلم فايت هذا قال قال هذا صح حي الدله دي وهو الرحمه الصلاه قال واحد شيخ ادلو استاغه قالنا وديدي وانه مثل ما هو فصيرا وقت حين وهو يريد قفل صفر كيّم قفل صفر كيّم ولماذا أنت إستيقى ترتيب المعاقين هل أنه القيام إليه القيام له أي كالقاريخ وهو يريد أن القيام إليه إستيقى ترتيب المعاقين القيام له وكي نشعر وكي نستيقى تقوينين هذا دراسي كله ترتيبه فهو ما تبنى ليه على كل حلقات كالصفر ككين انتأسكين أكثر فرطات معارقين ورسومة حديث وضع وعلى مدعا قلت انتأسكين سفر كمعمال لكن أبنيه فرحة لها حد أسوء أسبوعات سيري كعب الماري ماركي طوضت ما بيقى مجلس كسبب المنس حاليا انتأسكين وكانتك قم عارقين أبال وين هو بها يتحول ليه ما بيقى نقل يا سور الله عيشان ما بيقى تعاصل المجلس مثل الوام مدى حارانتا وامحين ويقولين فأما اتخاذه الدي دين دي فأما اتخاذه دين دين صار صديقي انتقل رجعته ووامحين تصالح وفكا مركزه يماري والله استاجر ويقول الله قال الله شيئا او معلمين كهالدين بالله استاجر عراضه قادة عن طباس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 حرامي ما. منا بنا آه منا بنا قف صفر كيبت منا قف ارهن اسكوسة اسبعات منا قف اساقل اكلمين ايو حقا غريب سودتشنا منا كريم ناشا الله يسلقا ويرين انت اي سنبو ويرين منا بنا فيري منا كبا ويريدا ويري, ويري حافظكو صحابة ورسولكو وش حتى مفتودكوش علاين وكان اذا جاء عليهم يقومون له تركوا رسولك يملنوا ليساجدوا توقف والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو الساجد المركوص صفر قائما ما لهم يقوموا بعرس صماد ما لهم بقدر يعلمون من كراهه لذلك وحيبا يعملون ابي الاستاذ في ما بوا ما توقفك وقفك على صنع التاليه أبلاً قادم وقفك على شعب وقفك على أبقى وقفك على أبقى وقفك على أبقى مسألة صدحة إمام القردبي هالك أماركو المرهي وقفك على على أبقى فتحة تقف صلي أبيه أو أنسي كأيه لأنه يتعرف بحر المسجد يقوم بمكان سلي الواني ومعلاب الواني حاران قد عنوين، هنالك يصبح أعيضا سببيني شريحة المسجد كانت وحقا بحياء المؤمنين وحاليوكا لي يسير الله صوتك الهربا قوم بمكان مال الواني ومال الله خيرا كيف يتنقو مال والي واضل بحقه لكن متبانانو الشيء wa waxa wey culumadi sare ka mid ka mid ah ka sheegay qofku soo بص والا كيسي اه اساغي ما كان كول لا مله دوس اول خمسه الا لاموت راه لا وقت وسينو قبتي ها هو كعال وحكر راسه السجره كرهيهي كنت اه او وحيالها ايدهات كطبق قف كلمه لا سييو باعف الدويده وا لا دور قف كما فتاه لا قعلان لا سييو لكن شي ف ساقو صاحبي تيمو ماشي انصليت جات نزلتو في الديري مركو ييميت ننتي ادو كك ابو جبال ولا قفيحي ولا كرهيط فالله وبصحتك قبتك و بحرام والله سبحانه وتعالى علم صلى الله عليه وسلم بارك على النبي نبينا